بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من أعدائهم الكافرين وسبق فائدة تصدير الخطاب بيا بي أيها الذين آمنوا وقد قال بعض السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرأي لها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يأمر يا الله عز وجل أهل الإيمان في هذه الآية بأخذ الحذر من الأعداء وهذا يشمل ماذا بالسلاح وبكل شيء ينبغي على المسلم أن يكون كيسا فطنا عاقلا يعرف أعداءه ويعرف أن الأعداء يخططون لهذا الدين ويخططون لأهل الإيمان فينبغي أن يأخذ الحذر سواء بالسلاح سواء من حيث أفكارهم من حيث ما يقومون به ومن نشر الأخلاق الهابطة وغير ذلك يقول السعدي رحمه الله وهذا يشمل الاخذ بجميع الاسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم انتهى كلامه خذوا حذركم فالمسلم ينبغي أن يأخذ حذره إذن من علامات الإيمان من علامات كمال الإيمان أن المؤمن يأخذ حذره من أدائه من هم الأداء؟ الكفار ومن المنافقين وغيرهم وهم كثير في هذا الزمان وينشرون ينشرون الفساد أنواع الفساد بأنواع الطرق سواء على مستوى القنوات أو المستوى الجرائد أو مستوى الشبهات أو الشهوات أو غيرها والمنافقين أيضا الذين يكتبون في الصحف أو غيرها ينشرون الشبهات والشهوات وكل أمر يشكك الناس في دينهم بطرق ملتوية فعلى المسلم أن يأخذ حذره فانفروا ثبات أو انفروا جميعا انفروا النفير هو الخروج إلى الجهاد انفروا خفافا وثقالا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا ثباتا أن يخرجوا إلى قتال عدوكم متفرقين أو انفروا جميعا أن يخرجوا إلى قتالهم مجتمعين والكلمة يعرف معناها بضدها فلو قال لك قائل أو علمنا أن معنى ثبات متفرقين من قوله أو انفروا جميعا حيث قوبلت بهذا وهذه فائدة أحيانا تعرف الكلمة بما بما يقابلها وقوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ها انفر ثبات أو جميعا حسب حسب المصلح حسب القتال هذا أمر معلوم يعني أحيانا يكون العدو ينفر إليه جميعا وأحيانا مفردين حسب الحال وحسب الوضع نعم. من فوائد الآية وجوب أخذ الحذر من العداء ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا ومن فوائد الآية وجوب الجهاد ثم قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما وان منكم هذه من للتبعيض اي بعضكم لا ليبطئن يعني عن الجهاد يبطئ غيره يبطئ نفسه ويبطئ غيره وإن منكم الأكثر من علماء التفسير أن المراد بهم المنافقون هذا ما ذهب إليه الأكثر أن المراد بهذه الآية أهل النفاق وإن منكم طيب، وذهب قلة بعض المفسرين أن المراد وإن منكم بعض ضعفة المسلمين نعم الذين قالوا المراد بهم أهل النفاق وهم الأكثر ماذا قالوا أو لماذا قالوا المراد بهم المنافقون قالوا السياق السياق يوضح أن المراد بهم المنافقين أهل النفاق نعم. فمثلا القرط برحمه الله يقول ويدل عليه قوله فإن أصابتكم مصيبة يعني قتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي يعني بالقعود وهذا لا يصدر إلا من منافق لا سيما في ذلك الزمان الكريم بعيد أن يقوله مؤمن واضح استنبطنا أن المراد بهؤلاء أهل النفاق لا يمكن أن يقول هذا الكلام يقول قد أنعم الله علي نعم ولذلك فإن قال قال لماذا قال وإن منكم قال العلماء وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام لا في حقيقة الإيمان قال القرطبي وقال بعض العلماء وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا كما بينا لا من جهة الإيمان كما بينا لا من جهة الإيمان لأنه كما تعلمون أيها الأخوة وإن منكم قلنا أهل النفاق منكم باعتبار ماذا باعتبار الظاهر فالمنافق مع اهل الإيمان ولا لا مع اهل الإيمان يعيش أين في مجتمع المؤمنين له ما للمسلم وعليه ما, ما على المسلم لماذا لأنه يحكم بالظاهر وإن منكم يعني هؤلاء أهل النفاق جعلوا من المؤمنين باعتبار الظاهر ولا أليس دائما يقولون في الكلام من بني جلدتنا ويعيشون بيننا يشرون الفساد ما معنى هذا الكلام يعني من بيننا باعتبار الظاهر أما باعتبار الباطن فلا ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله يحتمل أن يكون أنه أو سيأتي نعم. وإن منكم لمن ليبطئن أي عن الجهاد يبطئ نفسه ويبطئ غيره صلى الله سؤال الذي يبطئ غيره من باب ولا من باب ولا هو الذي يقول للناس لا تنفقون من باب ولا هو ما ينفق فهذا يكسل الناس عن النفاق يكسل الناس عن الجهاد ويقعد الناس عن الجهاد وطبعا هو هو قاعد هو متخلف عن عن الجهاد اي لا يتخلفن عن الجهاد قال ابن كثير ويحتمل ان يكون المراد انه يتباطا هو بنفسه ويبط غيره عن الجهاد قال كما كان عبد الله ابن أبي ابن سلول قبحه الله يفعل حيث يتأخر عن الجهاد ويثبت الناس عن الخروج فيه نصر الله السلام كما سيأتي بالفوائد إن شاء الله لأن المنافق يتكاسل عن الطاعات ويتكاسل عن الخيرات لأن المرض أين في قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبر. والمنافق لا يريد الجهاد، لا يريد الجهاد لأنه لا يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق من رواه حمد؟ من, من رواه من الكتب الستة؟ مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق وقد أنزل الله صورة براءة التي تسمى لأنها فضحت المنافقين انظر هذا المنافق إذا تأخر ماذا يقول؟ اسمع فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة لأنكم كما تعلمون الجيش الإسلامي قد يهزم لحكمة ليس كذلك كما حدث في غزة أحد كما حدث ذلك في غزة أحد فإن الجيش الإسلامي هزم وقتل واستشهد من استشهد فمن المعلوم أنه يصاب أهل الإسلام بنكبات بهزائب لحكمة يعلمها الله عز وجل وذكرنا هذه الحكم ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وذكرنا ذلك أيضا في, في سورة آل عمران فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة أو غير ذلك قال أي هذا المتخلف قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا هل يستر هذا من مؤمن؟ لا هذا المنافق يقول أي قد تفضل الله علي إذ لم أشهد الحرب معهم فأقتل ضمن من قتلوا يقول ابن كثير رحمه الله يعيد ذلك من نعم الله عليه ولم يدري ما فاته من الأجل في الصبر أو الشهادة إذا قتل يقول السعدي رحمه الله رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضى الكريم الوهاب وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وألام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين هذا المتقاعس هذا المنافق يفرح بتقاعده عن الجهاد، أما المؤمن الحقيقي يبكي، المؤمن الحقيقي يبكي على ماذا؟ على فوات الطاعات، المؤمن الحقيقي يبكي على فوات الطاعات، ولذلك من المسرع إلى الخيرات، كما ذكرنا في سورة لعمرال من المسرع إلى الخيرات وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أن يسارع إلى الطاعات، وذكرنا أنه يبكي ويتحسر إذا فتته الطاعة قال الله عز وجل انظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء انظر. يقول الله تعالى في سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم اسمع ولا على الذين إذا ما أتوكى لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون يبكون على ماذا على فوات الجهاد وهؤلاء فريحون بتخلفهم عن الجهاد هذا الفرق بين الايمان بين الإيمان والنفاق فالمنافق لا يريد الجهاد ولا يريد ان يموت في سبيل الله لمرض في قلبه أما المؤمن الحقيقي يعلم أن من علامات التوفيق ومن علامات السعادة ومن علامات الإيمان أن يوفق الإنسان للأعمال العظيمة والجهاد كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام من أعظم الأعمال بل هو دليل الإيمان ولذلك قل من يتكلم فيه في هذا الزمان نظرا لضعف الإيمان, لضعف الإيمان وإلا هذه عبادة جليلة فيها من الإخلاص وفيها من الزهد وفيها من محبة الله وفيها من التوكل وفيها من العبادات الجليلة التي لا ترى أو لا تكون إلا في الجهاد ويكفي أنها وامر الله عز وجل وأنها إما نصر وإما شهادة كما سيأتي إن شاء الله فيبكي هذا المؤمن تولوا وأعينهم تفيض من الدم لماذا؟ لتخلفهم على الجهاد قال النبي ما أجد ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه لا نستطيع أن للجهاد يبكون مع انهم معذرون أو لا معذرون. ومع ذلك يبكون على تفوت الطاعة هذا الإيمان حينما يقع في القلب وهذا الإيمان حينما يكون صادقا لله تبارك وتعالى فيبكون تولوا واعينهم تفيضوا من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ولئن أصابكم فضل من الله نصر وغنيمة وظفر لا هذا المتخلف كألم تكم بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما هذه جملة معترضه وإلا المعنى التالي ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما معنى الآية يقول هذا المتخلف حينما ينتصر الجيش الإسلامي وقد تخلف هو عنهم وانتصر وظفر وحصل على الغنائم وغير ذلك يقول تالم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما بان يضرب لي بسهم معهم فاحصل عليه لان مقصود المنافق ما هو الحصول على الغنائم الحصول على هو المال هذا هدف المنافق فيقول يا ليتني كنت معهم لماذا من اجل الحصول على المال هل من اجل الشهاده هل من اجل نصره الدين لا من اجل ماذا الحصول على الدنيا من غنيمة أو غير ذلك وأما الجملة المعترضة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ثم جملة معترضة كأن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم كأنه لا يرى أنكم تستعدون وتخرجون للجهاد كأنه لا يراكم ولا يعلم بأخبارك ما وهو يعيش أين بينكم يرى الجيش قد خرج ويرى أن الجيش ذهب إلى الجهاد كأن كلام هذا المنافق أنه يعيش أين ولا يعلم شيء عن الجيش الإسلامي وهو أين, أين يعيش معهم ويراهم وقد تخلف واختبى في بيتي ولا عند امراته اختفى الجهاد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كنت معهم من أجل ينال الشهادة من أجل ماذا من الدنيا حتى يحصل على أمور دنيوية يضرب له في سهم أو غير ذلك. نعم. من فوائد الآيات. نعم. من أعظم فوائد الآيات يليخوا أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وأنتم ترون الناس الان في صلاة الفجر كيف يتخلفون منذ سنوات طويلة بعضهم عشر سنوات بعضهم عشرين سنة لا يحضروا الصلاة وهذا ولا شك أنها من صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نعوذ بالله من الخذلان لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية يحدكم كم عقدة ثلاث فإن قام حلت عقدة فإن ذكر الله حلت عقدة فإن توضى حلت عقدة وإلا أصبح خبيث النفس كيف يرضى المسلم بذلك تكاسر الطاعات والخيرات يخشى أن يختم على قلبه ولذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون و قد ذكرنا فائدة بن قيم ذكرتها وأتمنى أن ترجعوا إليها في بداية الفوائد حذاري حذاري من أمرين ذكرناها في دروس ماضية ذكرناها في عدة دروس لكن لا بس أمر عليها سريعا فيما يتعلق في موضوعنا حذاري حذاري من أمرين ذكر منهم العمل الصالح أو الخير إذا وقع لا تتباطع عنه فإن الله عز وجل يقعدك ويثبطك لماذا جزاء لتباطؤك ذكر ابن القيم في بداية الفوائد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع الخالفين فالله عز وجل عاقبهم بأن أجلسهم على الجهاد الذي هو أعفض الأعمال أفضل القربات عقوبة من الله تبارك وتعالى فإذا وقع الخير وحضر وقت الخير لا يتباطع الإنسان فإذا تباطع عاقبه الله عز وجل بأن حرمه هذا الأجر وكلكم تعرفون قصة كعب كعب من كعب من أب مالك حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد ماذا كان يقول سأخرج سأخرج سأخرج حتى حتى تخلف لكن كان صادقا صدق مع الرسول وصدق ولم يكذب كالمنافقين فنزلت توبته بالقرآن في القصة المعروفة نعم فالمؤمن يسارع إلى الخيرات والمنافق يتباطع إلى الخيرات المؤمن يوقن بالآخرة ويوقن بوعد الله عز وجل وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتجده يبادر وإذاك ذكرنا لكم أن الإمام باليوم الآخر من أعظم من أعظم المحفزات وكلما ضعف الإمام باليوم الآخر ضعف العمل لأننا لا بد أن يعمل لأمر فالذي يؤمن بلقاء الله وأنه سيلقى الله عز وجل وأن الأعمال الصالحة ستكون سببا في نجاته في القبر وسببا في نجاته يوم القيامة وأن الله عز وجل سوف يظله يوم القيامة في في يوم في ظل الله ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى ينشط بينما الذي ليس عنده إيمان لهذه الأمور، فإنه يتكاسل ويركض وراء الدنيا. ومن فوائد الآيات خطر النفاق وأن المنافق مرضه في القلب. ومن فوائد الآيات التحذير من صفات المنافقين. ومن فوائد الآيات فضل الجهاد. ومن فوائد الآيات فضل من يبادر الجهاد. وأنها من علامات الإيمان نعم. ثم قال الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجلا عظيما يقول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله دائما إذا جاء أمر بالقتال وبالجهاد دائما يذكر معه في سبيل الله لأن الجهاد متى يكون لله إذا كان في سبيل الله لا من أجل التراب ولا من أجل عصبية ولا من أجل قبيلة قال فليقاتل في سبيل الله هذا أمر بالجهاد في سبيل الله والجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب ما أنكره أحد والأدلة والأحاديث كلها تدل عليه حتى خرج الطائفة في هذا الزمان تنكر قد تولى العلماء الربانيون الرد عليهم وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث فجهاد الطلب الأدلة والأحاديث عليه كثيرة جدا حتى برز من في قلبه زيغ وقال ليس هناك جهاد الا جهاد دفع صلى الله عليه وسلم هكذا إذا, إذا وقع النفاق في القلب نعم فليقاتل في سبيل الله المقصود أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى وإذلك جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل للرياء ويقاتل للذكر ويقاتل ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليقاتل في سبيل الله من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هذا هو الذي يجاهد الذي يرغب بالآخرة الذين يشرون أي يبيعون معنى يشرون يبيعون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخر رغبة فيها بالآخرة رغبة فيها نعم قال الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سيأتي كلام شيخ اسنان بعد قليل لأن الإنسان ميت ميت صح الله ميت ميت تموت مجاهد شهيد أفضل لماذا موت الشهيد ايسر الميتات وأفضل الميتات كما سيأتي بعد قليل وذكرنا في الدرس الماضي الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وقد ذكرنا في الدرس الماضي فضاء للشهادة في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن يقاتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية المعروف والآيات والأدلة في ذلك عظيمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ماذا له فيقتل أو يغلب فيقتل أي يستشهد أو يغلب ينتصر فسوف نؤتيه أجر عظيم إما غانم ماذا إن لم يموت إن لم يستشهد إن قتل وإن قتل قتل شهيدا إحدى الحسنيين قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وهما إما الشهادة أو النصر والغلبة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم وتربصوا فسوف نؤتيه أجرا عظيما إن قتل فهو شهيد وسبق في الدرس الماضي فضع للشهادة ما من أحد يموت يتمنى أن يرجع إلا من الشهيد لماذا لما يرى من الكرامة وكلكم تعرفون الحديث ذكرناه في الدرس الماضي أن رجلا قال يا نبي الله ما يعدل الجهاد قال لا تستطيعون ما يعدل الجهاد قال لا تستطيعون الحديث المعروف قال كالمؤ المجاهد كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر إلى غير ذلك وسيأتي بعد قليل يقول ابن تيمي رحمه الله القائم به يعني في الجهاد القائم به من الشخص الشخصية والأمة بين إحدى الحسنين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ويقول رحمه الله الجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا ويقول اسمع لهذه الكلمات الجميلة التي تدل على فضل الجهاد لأنه متى يعظم العمل يعظم العمل إذا كان أكثر إخلاصا ومحبة وتوكل وزهدا هذا ما يوجد إلا في الجهاد إنسان يرى الطائرات أمامه ويرى العدو أمامه تأتي الأعمال القلبية في هذا الموطن اسمه ما يقول يقول رحمه الله نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل مما محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع العمل على ما لا يشتمل عليه عمل آخر ويقول رحمه الله ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه ابدل الله به من يقوم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض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 وقال رحمه الله والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة ويقول رحمه الله الجهاد في خير الدنيا والآخرة وفي ترك خسارة الدنيا والآخرة قال تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فمن عاش من المجاهدين كان كريما له كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد ذكرناه في غير موضع من الشريح حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها الله أكبر الغدوة في الأول النهار لغدوة أو روحة آخر النهار خير ماذا من الدنيا وما فيه وفي رواية خير مما طلعت عليه الشمس والحديث في الصيحية وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله فالجهاد من أفضل الأعمال ومن أجل القربات وكما قلنا أن العمل يعظم ماذا يعظم إذا كان فيه من الإخلاص والصدق والتوكل يعظم فلذلك هو يدل على الصدق ما الله عز وجل دليل محبة الله اتباع الرسول الجهاد في سبيل الله هذا من أعظم علامات الإيمان ولذلك لما كثر النفاق في الناس أصبحوا لا يتكلمون عن هذه القضايا لماذا؟ للتعلق في الدنيا وحب الدنيا وربما نقول عقوبة من الله عز وجل جعلنا نشتغل بالأعمال التي ربما يقوم بها أي أحد والأعمال الفاضلة الأعمال الكبيرة التي أعظم وأجل للأسف نتكاسل عنها الصحابة كلكم قراتم حديث كثيرة حينما الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول دلني على أفضل الأعمال دلني على أحب الأعمال دلني على عمل يقربني إلى الجنة أحب الأعمال فالمسلم الحقيقي اللي يريد ما عند الله عز وجل ما يبحث عن الأعمال اللي فيها شهرة أو فيها أتباع أو فيها حب أن أو أعمال يعني فضلها قليل عند هذه الأعمال الذي يريد ما عند الله عز وجل ويحب الله تبارك وتعالى تجده ماذا يكون عالي الهمة يبحث عن الأعمال العظيمة من الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله وطلب العلم لله والرد على أهل البداع. نعم إذن الآية فيها ماذا التي معنا فيها فضل الجهاد في سبيل الله وأن المجاهد وأن المجاهد إن قتل فهو شهيد إن غلب فهو فائز فهو إما نصر وإما شهادة, وإما شهادة فمن فوائد الآية وجوب قتال, قتال الأعداء ومنها وجوب إخلاص النية في القتال وفيها علو همة هؤلاء المقاتلين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وفيها أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال وجه ذلك إن مات ونعاش فالغنيمة والكرامة والقوة والشجاعة نعم نكتفي بهذا وفق الله الجميل لما يحب رضاه غدا إن شاء الله عندنا درس يعني يوم السبت ما أخذنا درس الله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم